بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سيم قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العجيز الحكيم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 فَاطِيرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَرْأَىٰكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ لَهُ مُنَقِّلَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيم الدين ولا تتفرقوا ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر للمشركين ما تدعوهم اليه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 وَلَم عَضَابُ شَدب اللَّ الذي أَزَل الكِتابَ بِالحَّ وَالمزان وَماَا يُذِركَ عََّ السَّاعةَ قَيب يْعجلُِ بهِهَاَّينَ لا يُِّنونَ بِهَا والَّذينَ آممَلُ شْبقونَ مِنْهَا وَيععلمونَ أنه الحَبّ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 وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات فِي روطات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير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 يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ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 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كثير وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ ولا نصير وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ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 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَنَّى كَمَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وتراهم يغرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاشرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم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 مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا الله تصير الأمر.